والجنه أدخلنا الله وإياكم. كتب م ك الله ل أ ه ل ه ا الخلود ا ل أ ب د ي فيها وقد مر معنا مرارا وهذا من حسن القول الذي يكرر إ ن من أ ه ل ا ل ج ن ة لمن ينظر إ ل ى وجه الله ذ ك ر ة و ح ش ق ولا يمكن أ ن تكون هناك ع ط ي ة أ ر ف ع من أ ن يصل العبد ب إ ي م ا ن ه و أ ع م ا ل ه التي هي من رحمه الله إ ل ى مقام يخلد فيه في ا ل ج ن ة ويمتع ب ر ؤ ي ة وجه الله ب ك ر ة و ع ش ي م والله إ ن البشر ليقع على وجهك و أ ن ت ترى والديك فكيف إ ذ ا ر أ ي ت ربك ورب والديك كلما دعاك الشيطان إ ل ى أ ن تعصيه الله فتذكر ما نعمت ان يعمد أ ن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته ف إ ن ك اذا تذكرت جلال الله جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاقت اشتاق قلبك إ ل ى هذه النعمه وهذا والله أعظم, اعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي قال الله عن أ ه ل معصيته يبين مكانه لهم قال كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من ر ؤ ي ة وجه الله فدل على أ ن أ ع ظ م النعيم ر ؤ ي ة وجه الله الكريم جل جلاله ونحن على يقين أ ن أ ع م ا ل ن ا أ ق و ا ل ن ا أ ف ع ا ل ن ا ص ر ا ئ ر ن ا لا تؤهلنا لهذا ا ل أ م ر البته لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها المعول على ر ح م ة الله وحسن الظن به جل